لا اله الله القرءان الله الحمد لله رب العالمين اللهم ان الله مالك يوم الدين ياك نعبد و اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا go oh. لا اسمن ولا molt Amen. Oh.